بس استاذ محمد انت اليوم تصور كان الغباء من اثناء كلامك ان الغباء المضطهد اليوم ما شاء الله نشوف ابناء الغباء الوزراء وكلاء وزارات نواب امه مسؤولين في البلد في كل اماكن في الاعلام موجودين اليوم في كل مكان موجودين ليش انت اليوم تحاولون تصورون ان والله اليوم هناك قبن على ابناء الغباء ما تعتقد هذه فيها نوع من المبالغه حد علي سؤالك هذا جيد احمد احنا لو نشوف المساواه بين الشعب الكويتي صدقني يا احمد لا انا ولا جواهل ولا اي شخص في هل تعلم يا احمد فيديوان الموظفين ان في ناس يدرسون في دراساتهم ووظائفهم محجوزه لهم وهل تعلم يا احمد يعلم الجوهل ان اغلب الشباب الكويتيين ان اغلبهم اللي طبعا مو المتنفذين انهم شعائدهم جامعيه وجالسين في بيوتهم والمتنفذين وظائف ابنائهم تحجز لهم في الديوان هل تعلم بهذا يا احمد وين المساواه تقول لي ابناء القبائل نحن مظلومين و... حلو هذا الكلام وكل اثار النقطة الاخيره ان ابناء القبائل المظلومين هل هذا الكلام صحيح من خلال تطبيق القانون من خلال الفرعيات عدم التنفيذ كنت... غيره اذا في لك رد قال, قال تعالى في كتاب الحكيم ان الاعراب اشد كفرا ونفاقا وهو يعرف منهم العرب واذا ما يعرف منهم لا... من وضح, إذا وضح. إذا يعرف وضح. ياخذ تفسير شعراوي يا رجل اترك الدين وانت تدخل في الدين الدين لا اسال لا لا تطلع لي مثل هيك يا ابو لا لا تدخل لا تبين للمشاهد انك فوضوي وانك تقاطع لا ما و خلاص لو سمحت من الفت من هذا رايي ونحترم رايي انت تبي تحجب راي الرجل خل الرجل يتكلم برايه رب اية لا لا لا الآية لا تضطر أقولها في لا. موضوعنا. هذا السر مثل غيرك. آية كريمة. هذا مو مجال. هتكلم لا. لا بيني وبينك نقاش. على آية. يا أبو خالد. يا أبو خالد. لو سمحت تفضل خم حمد. حم. تفضل حمدي. أنا أعتقد ذكر الله في كل وقت. نعم ونعمة بالله ولا بد ذكره. إذن إذا الآية هذه تنرفز ذكره الله. ذكره الله وخلونا نحاول نوصل الفكرة للمشاهدين. يا أبو خالد. لا سمعت. لا تجادع رجل لم يخاطع. بس أنا أعتقد أعتقد إن الآية تنطبق عليه. نعم. الرجل لا والله لا تنطبق عليك يا جويهن طيب خلتك ايه تنطبق عليك على ذلك منه اللي من من يعلمه اللي هل القبيلة ولا الدولة منو اللي اشرف على عمله القبيلة ولا الدولة منو اللي يراعي مصالحه في الكويت وخارج الكويت هل القبيلة ولا الدولة عندما يموت من يكتب في سجلات القبيلة ام الدولة اذا كانت كل هذه الامور قرعه منذ نشأته الى غاية العمر اللي هو فيه ما في شيء جديد لا. لا. ما قلت شيء جديد ما له خالد ما يجوز يابو يا خالد ما والآن ما. يتكلم عليها بهذا الاسلوب نعم اذا اكرمت الكريمه ملكته وان اكرمت اللعيم كما الرد انت اللعيم نعم لا يا ابو خالد ما يجوز هو لم... ما قال ما تكلم عنك يا ابو خالد امس قلبي. امس الاخضر او الديار يتكلم عن وزارة الدفاع ويطالب لمرتاق م... الجيش الكويتي لتتكلم الجيش الكويتي أم يزيدوا رواتبهم وإن المعدات ومش عارف إيش كالأخرضانة والعطلانة والصفقات بأي صفة واحد مثل هذا يتكلم عن هذا الأسرار العسكرية تخص في وهو قاعد هني لا يفتح ما يقول. اصبحت انت... صفة التخلف اليوم في العالم. وانا اعيدك يا احمد اني راح اخلي اشهر نجم. واشهر مواطن كويتي في شهر اربعة الفين وتسعة. ليش? هذا الشخص. راح ترى. هذا انسان. انا اتحدى كمام الشعب الكويتي انك ما تقدر تعمل اي شيء. اشهر. وتحدث. انا ما تشغرني. تشغرني. انا مغربتك معي دخلتك. انت, أنت <تصفيق>